يحضر بالهضم وإنه أو أدعك وإن القلب مجروح يحضر بالهضم وإنه أو أدعك وإنه بغرافات واهات في عبرات ما شاء الله واه قاوان ترجعوا يا حادر بالعظم والنور يا حادر الله اوقاتك يا حاجه يا حات او دعاتك بعطراتي يا عبراتي بعطرا يقضى امير المؤمنين ها اوات دعواتك وين تقوم تروم الزاين وقت تعب ام ظلامه وصيصور قدع السن بابا وائل الله يبقي عريش جمرت عزين وقتاب ومثل هامل وصي سوري القداس انصاب راحي الجاد طاد الدرغاب اي يا بحر الجود اي يا بحر الجود ما حي الشعور بكن المحاره والزمانت المري الحال وي حيط برجات الوزيان بت ما شاء الله تصيح حيط برجات ناجي بآ و آ اودعت ها اودعت يا حياه عبراتي وعبراتي اهل البيت سيد احمد الياسر راجع مامنون الجهات بالعرش مورث الزين وقت تعب ام التهام وصيت صور قدات ف راحيل طادي وليل غديل رداب يا بحري الجود يا بحري الجود محيش غرب بك المقرب أوزي يا نبت انظري الحالي يا حي طاب وجهك تعال لو زينا بان دي بان اي واا ا هوانت و الجلوب يا حاجه Тати вати вати А ватуат куид яум ين تريد عقله اللهم واه يسع تريد عقله اللهم وا ہے تکین لہاں یا حی یا روح شناش ذہ تکین لہاں یا وقال رضي ما هجاء نوح وعلي كان نظاري مجموح ما هجاء نوح بدمعته وآهاء بدمعته وادعاك عوات. أود. الله يضطي حواتكم بحق امير المؤمنين يا حادى. بعبراتي بعبراتي بعبراتي وعبراتي هواتحاتوه غاج ممنون بالخدمة غاج بالخدمة ممنون الله ما شاء الله, الله. يد ہے علی اکما رمش رو ہے وجعلو ما اجعنوا علی اک علی اکما قلب ما جعنوا وجعلو بدمعاتك بدمعاتك وا بارك الله وا اوعدك يا حدار қочи васти вақти вақти ават хатри яум мажуг игиат Ĝidan Emi go ki Ilo me اذت يصعاب وهيهل دامع على انصابك بحذاتي بباحثره واهاتي واه بحجراتي بحاتي بحسر واه وجعت والقلب يا حجار اجي يا سندو لي بجي دمي دوم حاشيني وحيل دام و غلا طغى جنازه مشت شدت اصوابه وحيل دام و غلا طغى unbihakrati wa a hada wa da'ak awad wahti wahti uh, wahti هو جاب كل نوايا بس اللي وا عمر ما حضور يا هذا تباع الناس يا مرت الزوا والظالم etar salavat ayol bo'l. Barakalloh party. يا بو يا المان صاف دهري أنا المحصد حزن حزني وصبر صبري لمصابك يا علي علي كبر تجري The what the fight. كحذ ما يا ابي احل السماء المصاطك يا اقلي يقلي تجري او غضبك و الله ما ماك اودع الله يقي حوائجكم يا حاتا ما شاء الله يا حاتا Абраки вати вати вати я أما أم إلا أعمال ما قرأت يا بمحشغ وسبشي بك يبونتك أصبب يبدم وسبشي بك ابو برد يا ابو يا كصايحاتي واهاتي كصايحاتي واهاتي عود يا رب اي بارك الله بك يا بارك الله بيك. يا حيضا يا حيضا يا حيضا يا حيضا يا حيضا يا Ya <laughs> Haji ايش ما وانتش يا بيت يا بونا تخاض ضب دمك تصيح حاص يا والي ويا إيتا مامانه